كان الكلام في درس الماضي كان الكلام في درس الماضي في أن الشرط الشرعي هل هو داخل في محل النزاع في مقدمة الواجب؟ ام لا ذكرنا بالآن أن الشيخ الماليني؟ على الله مقامه أنكر دخول الشرط الشرعي في محل المزاع في مقدمة الواجب واستدلنا بدليل حاصله أن الشرط الشرعي كالمقدمة الداخلية كالجزء الداخلي وأجزاء المركب مامور بها بنفس امر المركب وهو الامر النفسي فاذا تعلق بها الامر النفسي فلا يمكن ان يتعلق بها الامر الغيري ولو فرضنا تعلق الامر الغيري بها فيلزم اجتماع وجوبين او مثلين على شيء واحد وهو محاله كيف قلنا أجزاء المركب إذا أمر المولى بالشيء بالمركب بالواجب, بالواجب النفسي وكان هذا الشيء به أجزاء فالأمر بالواجب النفسي أمر بجميع أجزاءه إلا أن الأمر بالأجزاء يكون أمراً ظنية الأمر بالواجب النفسي بعين الواجب أمر بالمطابقه أما الأمر بأجزاء الواجب النفسي فيكون أمرا بالتضمن يكون أمر انحلالي أي أن الأمر بالشيء ينحل إلى عدة أوامر أي بأجزاء ذلك كذلك أيضا الشرط الشرعي المولى عندما يقول صلي صلي مع الطهارة فهنا قلنا بالأمس أمور ثلاثة مقيد وقيد وتقييد. المولى يقول صلي مع الطهار، أي أن الصلاة لا تحصل خارجا حصولا شرعيا لا تحصل في الخارج إلا إذا اتى بها المكلف مع حصول ذلك الشر ذلك القيد صلي مع الطهارة لكن الطهارة شيء والصلاة شيء آخر الشيخ النعين يقول نعم الداخل في الواجب النفسي ليس هو نفس القيد إنما عملية التقييد ولان التقييد امر انتزاعي لا يكون الا بوجود من انتزاعه فالامر النفسي بالتقييد امر بقيده فدخول التقييد في الواجب النفسي دخول لمن شئ انتزاعه وهو القيد ايضا المصنف يقول وقد ناقشه الشيخ الأفهاني عليه الرحمن بعدة مناقشات تكلمنا بالآن عن المناقشة الأولى وقلنا الشيخ الأفهاني يسأل الشيخ النائم يقول له أنتم عندما تقولون أن التقييد له دخل داخلون داخل في الواجب النفسي دخيل، فما تقصدون من دخالته؟ هل تقصدون أن التقييد، أن التقييد داخل في الواجب النفسي، داخل في أصل وجود الواجب النفسي، في أصل الغرض، في أصل وجوده أو لا؟ داخل ليس في اصل الوجود وانما في فعليه الوجود فعليه الغرض ما تقول مثلنا بالأمس بمثال شرب الدواء شرب الدواء مصلحته تحققه داخل في اصل الغرض او في فعليه الغرض كما قلنا بالام ما تقولونه انتم في هذا المثال نقوله نحن هنا ايضا في محل الكلام ان قلتم التقييد داخل في اصل وجود الشيء هذا يعني ان الشيء في الخارج لا يوجد الا بوجود ذلك الشيء ان قلتم هكذا فهو دخيل في أصل الغرض يعني في أصل وجود الشيء هذا هذا هذا منكم إن قلتم به هذا يعني أنكم أدخلتم الشرط الشرعي ضمن أجزاء الواجب إذا أدخلتمه ضمن أجزاء الواجب هذا يعني انكم جعلتم الشرط الشرعي مقدمه داخليه اذا كانت مقدمه داخليه فصحيح اقول لكم نعم مامور بهذا الامر النفسي هذا صحيح لكن هذا خروج خروج محل الكلام هنا ان الشرط الشرعي هو مقدمه وجوديه خارجية أنتم بفردكم هذا أخرجتم الشرطة الشرعي من المقدمة الوجودية الخارجية إلى المقدمة الوجودية الداخلية وقد اتفقنا في الدرس الماضي على خروج المقدمة الداخلية عن محل النزاع إن قلتم هكذا كنا لكم هكذا وإن قلتم وإن قلتم ان التقييد داخل في فعليه يعني ليس في اصل وجود في فعليه تحقق المصلحه في الخارج الصلاه لا تكون صلاه شرعيه يعني لا تتحقق فعليتها ومصلحتها الا بهذا القيد ان قلتم هكذا قلنا لكم هذا مقبول تذاكم الله ألف خير وهذا شأن الشرط الشرعي هذا صحيح لكن هذا دخالة الشيء ليس في أصل وجود في الفعلية في فعليته في الخارج إن قلتم هكذا هذا حال الشرط الشرعي سواء كان هذا الشرط الشرعي مقدمة عقلية أو شرعية هذا حال الشروط الشرعيه هذا حال الشرط الشرعي بل حال المقدم العقلي ايضا هذا حاله ان تكون خارجية حاله ان تكون خارجيه فاذا ليست فليست فليست بالجزء داخلي حتى تقولون مأمور بها بالامر النفسي لا اذا كانت شرطا شرعيا والشرط الشرعي امر خارجي فهو مأمور به بالامر غيري وليس بالامر النفسي هذه هي المناقشة اولى التي اشار اليها المصنف نقلا عن الشيخ المحقق الاصفهاني عليه الرحمه هذا اولا هذا اولا فنحن ننكر ننكر دخول القيد يعني الشرط الشرعي في المقدمة الداخلي. ثانيا ولو سلمنا ولو سلمنا وقلنا التقييد التقييد داخله سلمنا بهذا نقول التقييد داخل في المأمور به بالأمر النفسي. نقبل منكم هذا جادلاً. نسلم بهذا. إلا أنه مع ذلك. دخول التقييد في الواجب النفسي لا يلزم منه دخول القيد معه في الواجب النفسي أنتم بالأمس قلتم من أمور ثلاثة مقيد وقيد وتقييد صحيح؟ المولى عندما يقول صلي مع الطهار عندما يقول هكذا صلي مع الوضوء صلي مع الطهر، نقبل بهذا هذا يعني أن المولى أن المولى أوجد شيئين بهذا الكلام أوجد المقيد وهو الصلاة وأوجد التقييد بالطهارة أوجد التقييد بالطهارة فأوجد شيئين بأمره هذا صل مع الطهاره لا صلاه الا بطهور الذي ننتزع نحن منه قيد الشرطيه قيد الطهاره الشرطيه طهاره الصلاه سلمنا بهذا لكن نقول لكم الداخل في الواجب النفسي التقييد. التقييد انتم قلتم دخول التقييد يلزم منه دخول القيد صحيح لماذا لان القيد منشا انتزاع صحيح؟ هكذا نحن نقول لكم لا لا نقبل منكم هذا من يقول أن الأمر بالشيء أمر بمنشأ انتزاع الشيء لا لا نقبل منكم هذا نعم لو سلمنا جدلا دخول التقييد مع الواجب النفسي وأصبح جزءا منه كبقية الأجزاء كالركوع إلى آخره هذا لا يجعل من القيد داخل داخلا في الواجب النفسي لماذا لان الامر بالشيء ليس من الضروري ان يكون امرا بمنشئ انتزاعي هذه المقدمه نقولها فاذا قال المولى صلي مع الطهارة صلي مع الطهار هذا لا يعني هذا لا يعني ان القيد داخله لماذا تقول حال هذا نقول لكم القيد مقدمة للتقييد نقبل هذا القيد مقدمه للتقييد والتقييد جزء للمقيد جدلا قبلنا هذا جدلا قبلنا هذا القيد جزء للتقييد والتقييد جزء للواجب النفسي خلص. هذا لا يعني ان جزء الجزء جزء لا لا انا اقول هذا لا يعني ان جزء الجزء جزء ايضا للواجب النفسي نعم هو جزء مقدمه للجزء اما إذا كانت اذا كان القيد مقدمه للتقييد والتقييد جزء من المقيد قلتم يدخل يدخل يدخل القيد في المقيد لا نقبل هذا تريدون مثال حتى في اجزاء الصلاه حتى في اجزاء الصلاه المقومه الموجوده للصلاه اجزاء لأجزاء ليست الداخله الصلاه تريد مثال مثلا سورق الفاتحه في الصلاه واجبة ام لا واجب الصورة واجبة الركوع فالتخلينا على سورة الفاتحة سورة الفاتحة جزء مقوم للصلاة فلو صلى المكلف من دون فاتحة صلاته مقبولة عمدا لا لماذا لا صلاة إلا فاتحة الكتاب لكن سؤال سؤال جناب السيد جناب الشيخ شاء من الهند أو من الباكستان لا يعرف العربية لا بلغ, بلغ الاستفليف ولا يعرف العربية ولا يعرف من شروط الصلاة أنت تكون باللغة عارف عارف. يقول له شما يقول له بح تعلم صحيح؟ يقول له تعلم التعلم مو مقدمة لقراءة السورة تعلم السورة مو مقدمة لكن سؤال التعلم داخل في أجزاء الصلاة لا, لا. التعلم مقدمة لجزء وهو سورة الفاتحة من أجزاء الصلاة صحيح؟ مع ذلك لا يكون جزءا للصلاة حاضنا من هذا القبيل القيد القيد مقدمة لماذا؟ لحصول التقييد لماذا؟ لأن القيد لا يكون، لأن التقييد لا يكون موجوداً إلا بوجود منشأ. نقبل بهذا، منشأ امتزاعي. نقبل بهذا. لكن القيد مقدمة لوجود التقييد. التقييد داخله في الصلاه دخول التقييد في الصلاه لا يبنى له دخول القيد معه، لأن القيد مقدمة للتقييد. وليس مقدمة للواجب النفسي هذا لو سلمنا جدلا دخول التقييد في الواجب النفسي نحن لا نسلم في المناقشه الأولى في الثانية لو سلمنا لكن مع ذلك نقول التقييد داخل كالعجزة وجزء للصلاة لكن القيد قارجه لأن القيد مقدمة للتقييد والمقدمة قضية الخارجية ما عادل واضح المطلب إلى هنا يصير وشايخ السادة واضح المطلب إلى هنا انتهى المطلب فإذا أما أولا فلا نسلم بدخول التقييد والقييد في الواجب النفسي وثانيا لو سلمنا بدخول التقييد جدلا فإن القيد يبقى في الخارج. فهو مقدمة خارجية إذا مقدمة خارجية يتعلق بها الأمر الغير حينها نكون داخلة في محل مزق في مقدمة الواجهة يعني كلامنا كله في الأمر الغير والمقدمة الخارجية مأمور بها بالأمر الغير هذا واضح قال قال بالأمس أي نقفنا في التطبيق في القراءة الأول طب ولكن ناقشه ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الاصفهاني رحمه الله وقد ناقشه في مجلس بحثه مناقشات مفيدة وهو على حق على حق في مناقشاته اما اولا هذا النقاش الاول فلان هذا القيد المفروض دخوله في المامور به لا يخلو ام لا يخلو اما ان يكون لا يخلو اما لو امه هذه <تصفيق> <تصفيق> عباره غلط كلكم قلتوا اما لو امه قلتكم اما لو امه لا عباره غلط هي ام تفصيليه لا يخلو إما لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل الغرب في أصل الغرب إما أن يكون دخيلا في أصل الغرب من المأمور به وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرب. من هو لا ثالث لهما فإن كان من قبيل الأول يعني داخل في اصل الغرض فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر نفسه صحيح نقبل هذا ولكن بمعنى أنه أن متعلق لا لابد أن يكون الخاف بما هو خاص. شنو هو الخاف وهو المركب من المقيد والقيد فيكون القيد والتقييد معا داخلين هذا في المناقش الأولى قبلنا هذا والسر في ذلك واضح لأن الغرب يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرب وحتى يكون واف بالغرب لا بد من القيد والمخيد صحيح وما يفيد بالغرب حتى بالفرد هو الخاص بما هو خاص أي المركب من المقيد والقيد لا أن الخصوصيه تكون خصوصية في المأمور به المفروض عن كونه مأمور لأن المفروض أن ذات المأمور به ذي الخصوصية ليس وحده يعني ليس الصلاة وحدها هي المأمور بها فقط بل الصلاة المقيدة قال ليس وحده دخينا في الغرض يعني مؤصل الصلاة فقط بل الصلاة مع القيد وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءاً يعني داخلياً مقدمة داخلية من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى وهذا خروج عن محل الكلام بعد حصير الآن ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية فتسميته فتسميته مثل هذا الجزء بالمقدمة بالمعنى الأعام كما قلتم بالآن كما قلتهم بالآن يا شيخنا النائيني لا وجه له ليش سميت مقدمة بالمعنى الأعلى لا خلوا مقدمة داخلية حقيقية بل هو مقدمة داخلية بقول مطلق كما لا وجه لتسميته بالشرط الشرعي الشرط يعني أمر خارجي إذا قلت جزء خرجت عن محل الكلام هذا أولا وإن كان من القبيل الثاني لا داخل في فعلية مو في أصل وجود فهذا هو شأن الشرط سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا ومثل هذا لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي لأن الغربة ما قلنا لا يدعو بالأصالة إلا إلى إرادة ذات ما يفي بالغرب والذي يفي بالغرض في الأمر النفسي ونفس الأجزاء والطهارة مجزل فلا يؤمر بها بالأمر النفسي بل نقول هل يؤمر بها بالأمر الغيري أو لا ويقوم به في الخارج وأما ما له دخل في تأثير السبب أي في فعلية الغرض فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب يعني المولى عندما أمر بالصلاة هذا ليس أمر بالطهارة لا أمر بالصلاة وأجزاء الصلاة والطهارة مو من أجزاء الصلاة حتى يأمر بهذا الأمر نفسي بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لابد بد أن يكون غرضا تبعيا وقلنا الغرض التبعي مأمور به دائما بالأمر تبع في أمر الغير قال يتبع الغرض الأصلي وينتهي إليه ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك وإنما الفرق أن الشرط الشرعي لما كان لا يعلم دخله في فعلية الغرض إلا من قبل المولى نحن ندري طهارة ما ندري عنها لولا لو. لو أن المولى يقول كنا نصلي من دون طهارة لكن بعد قول المولى عرفنا هذه الأمور قال إلا من قبل المولى كالطهارة والاستقبال ونحوهما. بالنسبه الى الصلاة فلا بد ان ينبه المولى على اعتبارها بالامر النفسي لا بأمر اخر بأمر غيري ولو بان يأمر به اما بالامر بالمتعلق إما بالأمر المتعلق بالمامور به هذا اذا اخذه قيدا فيه كان يقول مثلا صلي عن طهر أو لا امر مستقل من بره بامر بالصلاه اولا ثم بعدين المكلف اذا اراد يقول لها التفت صلي مع الظهر قال او بامر مستقل كأن يقول مثلا تطهر للصلاه والمولى قال صلي ما قال صلي مع الطهره قال صلي فقط اراد صلي يقول لها تطهر هذا امر ثاني بعد طهر مستقل هنا وعلى جميع الأحوال لا تكون لا تكون الاراده فيه تبعية وكذا الامر شنو مكتوب العباره المقدمه على تبرير نعم عندي عبارة غلط وعلى جميع الأحوال شنو نقول العبارة؟ المتعلق به في عار أحسنته العبارة الصحيحة ما هي العبارة؟ عندي مو صحيحه لا هاي عبارتي مو عبارتي في الكتاب وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة فيه. أي غلط العبارة؟ لا أكتب الشكل وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقه به وهي <تصفيق> يعني بالغير <تصفيق> بالغير في أرض إرادة ذات السبب يعني النفسي هذا مصحي بل بعدها كنت ممكن شروع أحسنتم بل الإرادة فيه تبعية، وكذا الأمر به أحسنتم. شوفوا هنا. بل بل الإرادة فيه تبعية في الغير يعني تبعية، وكذا الأمر به تبعي غيري أيضا يكون. بعد فشوفوا كنا خلاص. فإن قلتم على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرط على ما قلتم يلزم سقوط الأمر إذا المولى أمر بالصلاه فقط وجاء به المكلف من دون المقدم يلزم سقوط الأمر يكفي بعد قلنا قلت من لوازم الاشتراك عند سقوط الع... عدم سقوط الأمر عند عدم مصر. عدم عدم سق... سقوط الأمر لا عند سقوط الأمر بالسبب بفعله عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه والمولى قال صلي مع الطهارة فإذا صليت من دون طهارة فالامر ما الأمر لا يسقط عن رقبتي الا اذا جئت بالمامور به مع شرطه والطهرة من شروطه وهذا إشكاله يقول اذا المولى امرت فقط بالصلاه وصليت من دون طهاره يلزم سقوط الامر نقول لا المولى امر بالصلاه بشرط وشرطه ما عندكم هذا وشرطها الطهارة <تصفيق> وشرطها الطهارة فؤد الطهارة شرطه والمخلص جاء بالمشروط من دون شرطه لا يسقط عنه عن كاهله إلا مع حصول الشرط قلت من لوازم الاشتراق صلي مع الطهارة عدم سقوط الأمر بسبب الصلاة بفعله بفعل الصلاة من دون الشرط من دون الطهارة وإلا كان الإشتراط لغواً وعبثة لو قلنا أن المجيء بالمشروف من دون الشرق يسقطه عن الزمت إذن ما تدعي القول الذي مع الطهرة الشرق هنا يقول لا وأما ثانيا فلو سلمنا دخول التقييد سلمنا في الواجب النفسي على وجه يكون يكون التقييد جزءا من الواجب النفسي فإن هذا لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط الذي هو حسب الفارض شأن لانتزاع التقييد لا يوجب كونه مقدمة داخلية بل هو مقدمة القيد مقدمة الخارجية فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول التقييد تقييد الصلاة والطهارة فتكون الصفه تكون مقدمة مقدمه الطهاره مقدمه خارجيه للتقييد وللمخير للتكليذ الذي هو جزء حسب الفرق التقييد هو الجزء والمخير وهذا يشبه المقدمات الخارجيه لنفس اجزاء المامور به بها الخارجية كما قلنا في فكرات الصوره فكما أن مقدمة الجزء ليست بجزء ليست بجزء في الواجب النفسي فكذلك مقدمة التقييد ليست جزءا ايضا والحافل أنه لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخلون والتقييد جزء عقلي العقل يستنزج التقييد فالعقل يحلله قال فقد فرضتم معه أن أنتم القيد... أنتم أنتم قلتم التقييد داخل. هذا اعتراف منكم بأن القيد خارج. مالي هو جزء تحليلي. ما مقصد التحليل العقلي تحليل يعني عقلي. فكيف تفرضونه مرة أخرى أنه داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد؟ هذا غير مقبول عندنا ماذا اتبع هذا البيان اتبع عند الجميع أم لا؟ ثبت هاي العبارة أيضا في الكتاب لأن في الكتاب نتحصل غيره. أنا أبحث في الكتاب. واضح المطلب إلى هنا. خوب مقدمة أخرى أو مطلب جديد في الشرق المتأخر. قسم المقدمة أيضا إلى قسم ثلاثة إلى القيد أو المقدمة المتقدمة على الواجب النفسي. أكو عندنا قيود متقدمة على الواجب النفسي، وعندنا قيود مقارنة للواجب النفسي، وعندنا قيود متأخرة عن الواجب. القيد المتقدم قالوا هو القيد المأخوذ في وجود الواجب بشرط أن يكون هذا القيد متقدما زمانا على الواجب في وجود الواجب النفسي بشرط أن يكون القيد متقدما زمانا على الواجب. نتاب القيد المتقدم الطهارات الثلاث للصلاة الطهارات الثلاث للصلاة من الوضوء والتيمم والغفل هذه الأمور كلها قادل قادل قبل الصلاة فزمانها متقدم على زمان الصلاة تطهر ثم صل مصلي ثم او صلي تطهر ثم صلي وعندنا قيود المقارنه للواجب النفسي وهي تلك القيود تعريفها التي تؤخذ في وجود الواجب شريطه ان تكون متحده الزمان مع الواجب النفتي. النفسي شريطة أن يكون زمانها متحدا مع زمان الواجب النفسي مثلا استقبال القبلة للصلاة الساتر في الصلاة وغير ذلك من الشروط التي تشترط أثناء أثناء الصلاة وأكو عندنا شرط متأخر وهو ذلك الشرط الذي أو وهو ذلك القيد الذي يبخل في وجود الواجب شريطة أن يكون زمان القيد متاخرا عن وجود الواجب أو عن زمان الواجد. متأخذ عن زمان وجود الواجب العلماء قالوا لا كلام في الشرط المتقدم ولا كلام عندنا في الشرط المطارئ ما عندنا كلام لا في المتقدم لا في المطارئ إنما وقع الكلام عند العلماء في الشقة، في القيد الثالث وهو الشرط المتأخر هل عندنا شرط متاخر لا؟ المعروف ان الشرط على الاقل يكون ان يكون متقدما على الاقل يكون مقارب اما شرط متاخر فهذا شيء جديد بعد ليش مثاله مثاله غسل المستحاضه غسل المستحاضه لصحة صوم اليوم السابق غسلها متى؟ غسلها ليلا غسلها ليلا شرط في صحة صوم اليوم السابق هذا الشرط شرط أو لا مثال آخر شرط شرط أحيانا نعم. قد يكون أحيانا مثال مثال اخر مثال آخر إجازة البيع الفضولي بيع الفضول اني اخذ قلم جناب السيد أبيع من دون اجازه ابيع على جناب الشيخ السيد يجي يشوف اني بايع قلم هنا, هنا بعد ان ياتي ويرى اني قد بعت القلم اما ان يجيز البايع أو يقول لا لا البيع. خو الكلام إن أجاز إن أجاز البيع حراسة في اللمعة. الإجازة على قسمين. إما كاشفة أو ناقلة. كاشفة يعني شنو؟ تكشف عن صحة البيع مو من حين الإجازة من حين وقوعه. يعني إذا أنا بعت القلم صباح الساعه الثانيه الآية السيد إيجاب وقال أدست هناك نزاع بين العلماء في الفقه هل الإجازة إجازة المالك لبيع الفضولي هل الإجازة كاشفة أو ناقلة أو لا في المسألة بعض قال كاشفة كاشفة يعني شنو يعني تكشف أن البيع الذي وقع الساعة الثامنة صحيح من حين وقوع البيع مو من حين الإجازة وعن كنا ناقله فهي تكشف عن ان البيع قد انتقل الان من حين الاجاده لا من حين البيع من حين الاجاده يعني قبل الاجاده البيع صار غير صحيح الان صح البيع حتى على القول بان الاجاده كاشفه فاجاده بيع الفضولي شرط متاخر لصحة البيع الواقع طبعا اجازه الان لكن هذه الشرط المتاخر شرط المتأخر لتصحيح هذا البيع وقع الكلام في الشرط المتأخر عندنا شرط المتأخر أم لا لو ناقله تقول من الآن الآن حصل البيع يعني حينما قال أجدت الآن حصل البيع يعني بيع على على مثلا البيت الكلام على القول بانها خص <تصفيق> فتكون الاجاده شرط متأخر شرط المتأخر لفحة البيت عندنا شرط متاخر او لا العلماء هنا اختلفوا إذا شديد بين العلماء في مساله الشرط المتاخر بعضهم قال شرط متأخر ما عندنا يستحيل أن يكون عندنا شرط متأخر وبعضهم قال لا ممكن عندنا شرط متأخر شوفوا قال الشرط المتأخر لا شك في أن من الشروط الشرعية ما هو متقدم في وجوده زمانا على المشروط مثاله كالوضوء والغوسل بالنسبه الى الصلاه ونحو الصلاه ونحو الصلاه مثلا كالطواف بالبيت كالطواف حول الكعبه من شرطها ان يكون الانسان متطهرا قبل الطواف بناء على ان الشرط نفس الافعال طبعا لا اثرها والا اثر الطهاره لازم يبقى الى متى الى الانتهاء من الصلاه بناء على ان الاثر نفس الفعل نفس الطهاره اما اثر الطهاره الحاصل بعدها هذا لا بد ان يبقى الى ان ينتهي من العمل يكون شرط مقارن على هذا الكلام اذا كان المقصود الاثر الباقي تكون الطهاره شرط مقارنة الكلام نفس الأفعال شرط متقدم واضح الفرق بينهما متقدم أما أثر الأفعال فعني لا بد أن أكون صينة الصلاة لمطاف الفاخر على طهارة فتكون الطهارة شرط مقارن شرط المقارن بناء على أن الشرط نفس الأفعال لا أثر الأفعال الباقي إلى حين الصلاة يعني إلى حين الانتقام من الصلاة ومنها من الشروط ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا كالاستقبال للقبلة وطهارة اللباس للصلاة وإنما وقع الكلام وقع الشخص الشخص المتأخر إننا صرت المتأخر أم لا أي أنه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا عن المشروط أم لا ومن قال إلى آخرين واضح المطلب يصل إلى هنا لا كلام عندنا في الشرط المتقدم ولا كلام عندنا في الشرط المقارن إنما الكلام كل الكلام في الشرق المتأخر شرق متأخر عندنا لو ما عمس المتأخر وصلى الله على محمد وآله الصيبين الطاهرين.